و ا ل آ ن مع ا ل ش ر ي ط ا ل ث ا ل ث م ن س ل ف ل ة ق ه ا ل م ل ل ك ك ي ة ن ا ل أ و ل ى س ل ا م ة ا ل إ م ا م منها واتصافه بن ش ي ء م ه ا م ك ر و ه أولها ل إمامة صاحب ا س ل ف ا ل ق ر ل ل ث ا ل ي م ن ذلك بناء ع ل الرخصة لا ى تتعدى أن م ح ل ه الرجل ا ث ا إمامة ا ن ي ل من أ ه ل ا ل ب ا د ي ة للحاضرين الثالث إ م ا م ة من تكرهه ا ل ج م ا ع ة ذو الفضل لا مطلق الناس فمن علم أ ن ج م ا ع ة من ذوي الفضل كارهون ل إ م ا م ت ه وجب عليه أ ن ي ت أ خ ر عن ا ل إ م ا م ة بهم الرابع إ م ا م ة ا ل أ ش ل وهو يابس اليد لجرح أ و غيره وكذا أ ق ط ع اليد وشبهه وتجوز إ م ا م ة ا ل أ ع ر ج إ ذ ا كان عرجه خفيفا وغيره أ و ل ى ا ل إ م ا م ة في المسجد بلا رداء و أ م ا في غيره فلا كراهه ويكفي عن الرداء الحائك ل أ ن ه فيه ما في الرداء و ز ي ا د ة ولذلك استمر عمل ا ل أ ئ م ة المقتدى بهم علما ودينا على ذلك و أ م ا لبس ا ل إ م ا م اليوم للجلابيه من غير الرداء مع ت غ ط ي ة ا ل ر أ س فالظاهر أ ن ه ينظر في كل موضوع بخصوصه فمن هو عندهم من حسن ا ل ه ي ئ ة ويلبسونه بالمحافل تنزل م ن ز ل ة الرداء في حقهم و إ ل ا س ل ا ثم استطرد الناظم أ ث ن ا ء شروط الكمال ث ل ا ث ة فروع من فروع ا ل ص ل ا ة مع ا ل ج م ا ع ة لمشاركتها مع ما قبلها في الحكم وهو ا ل ك ر ا ه ة فقال ص ل ا ة تجتلى بين ا ل أ س ا ط ي ن وقدام ا ل إ م ا م ف أ و ل ه ا ا ل ص ل ا ة بين ا ل أ س ا ط ي ن أ ي بين السواري تكره مع الاختيار وعله الكراهه تقطيع الصفوف ثانيها ص ل ا ة ا ل م أ م و م أ م ا م إ م ا م ه خوف أ ن يطرا على ا ل إ م ا م ما لا يعلمونه مما يبطلها وقد يخطاون في ترتيب الركعات إ ذ ا تقدموه ومحل الكراهه عند عدم ا ل ض ر و ر ة و أ م ا لضيق المسجد فلا ب أ س بذلك ثالثها إ ع ا د ة ا ل ج م ا ع ة بعد ا ل إ م ا م الراتب ف ا ع ا د ة ج م ا ع ة ب إ م ا م بعد ص ل ا ة ا ل إ م ا م الراتب مكروهه ل أ ن ذلك يؤدي إ ل ى تفريق ا ل ج م ا ع ة والشارع صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ م ر ب ا ل أ ل ف ة ومحل ا ل ك ر ا ه ة إ ن صلى ا ل إ م ا م في وقته المعتاد و أ م السادس إن قدم أو أخر وتضرر ا ن ا ب ن ت ظ ا الجمع ر لغيره ه فيجوز ع ب ه وقبله ولم يجمع هو ولم الوقت وقد بعد ل يجمع جمعوا جاء إن ا د س من شروط كمال ا ل إ م ا م ة عدم اتخاذ من جهل حاله في ا ل ع د ا ل ة أ و في الفسق إ م ا م ا راتبا أ م ا مطلق إ م ا م ت ه من غير أ ن يتخذ إ م ا م ا راتبا فجائز اتخاذ ا ل م أ ب و ن المتهم بذلك بعدما تاب وحسنت حالته إ م ا م ا راتبا الثامن اتخاذ ا ل أ غ ل ف وهو الذي لم يختتن إ م ا م ا راتبا والاختتان في مذهبنا المالكي س ن ة وفي غيره ث ر د كمذهب ا ل إ م ا م الشافعي التاسع اتخاذ المملوك إ م ا م ا راتبا العاشر اتخاذ الخصي إ م ا م ا راتبا وهو الذي قطع ذكره فقط أ و أ ن ث ي ا ه أ م ا مقطوعهما معا فهو المجبوب الحادي عشر اتخاذ ولد الزنا إ م ا م ا راتبا خوف أ ن يعرض نفسه للقول فيه ل أ ن ا ل إ م ا م ة موضع ر ت ب ة وكمال يتنافس فيها ويحسد عليها وهذا وجه الكراهه وترتيب هؤلاء ل ل إ م ا م ة ل س ر ع ة ا ل أ ل س ن ة إ ل ي ه م وربما يؤدي إ ل ى من ائتم بهم ثم قال وجاز ع ل ن و أ ع م ى الكن مجذم خ ف ا و هذا الممكن تجوز إ م ا م ة العنين وهو الذي له ذكر صغير لا ي ت أ ت ى به الجماع وقيل هو الذي لا ينتشر ذكره وتجوز إ م ا م ة ا ل أ ع م ى مع وجود غيره إ ن كان أ ف ق ه منه وتجوز إ م ا م ة ا ل أ ل ك ن وهو الذي لا يستطيع إ خ ر ا ج بعض الحروف من مخارجها سواء كان لا ينطق بالحروف ا ل ب ت ة أ و ينطق به مغيرا ولو ب ز ي ا د ة أ و تكرار ويشمل التمتام وهو الذي ينطق أ و ل كلامه بتاء م ك ر ر ة و ا ل أ ر ت وهو الذي يجعل اللام تاء ا أ والطنطام من يدغم ح ر ف في حرف و ا وهو من يشبه كلامه كلام العجم والغمغام وهو الذي لا يكاد صوته ينقطع بالحروف و ا ل ف أ س ا ء وهو الذي يكرر الفاء و ا ل أ خ ن وهو الذي يشو صوته خياشيمه شيء من الحلق و ا ل أ غ ن وهو الذي يشو صوته شيء من الخياشيم والاعجم وهو الذي لا يفرق بين الضاد والظاء وغير ذلك و ا ل أ ل ث ر وهو الذي لا ي ت أ ت ى له النطق ببعض الحروف وكذا المجذم الخفيف الجذام وهؤلاء تجوز إ م ا م ت ه م مع فقد من سلم من ذلك و إ ن كانوا عدولا قوله وهذا الممكن أ ي وهذا الذي ذكرنا من شروط و أ ح ك ا م ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة هو القدر الممكن اللائق بمثل هذا النظم الموضوع للمبتدئ ثم قال والمقتد ا ل إ م ا م يتبع خلا ز ي ا د ة قد حققت عنها عدلا المقتدي المتبع وهو ا ل م أ م و م يجب عليه أ ن يتبع إ م ا م ه في جميع أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة إ ل ا إ ذ ا زاد ا ل إ م ا م في صلاته ز ي ا د ة تحقق ا ل م أ م و م أ ن ه ا ل غ ي ر موجب ف إ ن ا ل م أ م و م يعدل عنها أ ن يتركها ولا يتبع فيها إ م ا م ه ثم قال و أ ح ر م المسفوق ثورا و د خ ل مع ا ل إ م ا م كيفما كان العمل مكبرا إ ن ساجدا أ و راكعا الفاه لا في ج ل س ة وتابعا ا ل م س و ق إ ذ ا دخل فوجد ا ل إ م ا م يصلي ف إ ن ه يكبر ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ثورا أ ي بنفس دخوله ويدخل مع ا ل إ م ا م وجده قائما أ و راكعا أ و ساجدا أ و جالسا ثم إ ن كان قد وجده راكعا أ و ساجدا كبر ت ك ب ي ر ة أ خ ر ى للركوع أ و السجود ف إ ن كان وجده في الجلوس فلا يكبر إ ل ا ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م فقط ونبه الناظم بقوله وتابع على أ ن ا ل م أ م و م المسبوق تلزمه م ت ا ب ع ة إ م ا م ه فيما دخل معه فيه كان ذلك مما يعتد به هذا المسبوق كالركوع أ و مما لا يعتد به كالسجود ثم قال إ ن سلم ا ل إ م ا م قام قاضيا أ ق و ا ل ه وفي الفعال بانيا المسوق إ ذ ا سلم إ م ا م ه و أ ر ا د أ ن ي أ ت ي بما فاته قبل الدخول مع ا ل إ م ا م ف إ ن ه يكون لذلك قاضيا ل ل أ ق و ا ل بانيا في الافعال أ ف ع ل والمراد بالأقوال القراءة خاصة يقضيها على نحو خاصة يقضيها ما ا ما أدرك منها ت ت فيكون أدرك م إ م م ا صلاةه أولها آخر فيقضي ويبني ا ل أ ف ع ا ل على ما أ د ر ك منها مع ا ل إ م ا م فيجعله أ و ل صلاته و ي أ ت ي ب آ خ ر ه ا مثاله إ ذ ا أ د ر ك ر ك ع ة من العشاء مثلا وسلم ا ل إ م ا م قام ف أ ت ى ب ر ك ع ة ب أ م ا ل ق ر آ ن و س و ر ة جهرا ف ا ن ه يقضي ا ل أ ق و ا ل و ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى كذلك فاتته ويتشهد عقبها ل أ ن ه يبني على الفعل وقد أ د ر ك و ا ح د ة فهذه ث ا ن ي ة ثم ي أ ت ي ب ر ك ع ة أ خ ر ى ب أ م ا ل ق ر آ ن و س و ر ة جهرا أ ي ض ا ل أ ن ه يقضي ا ل أ ق و ا ل وكذلك فاتته ا ل ث ا ن ي ة ولا يجلس ل أ ن ه يبني في ا ل أ ف ع ا ل فهذه ث ا ل ث ة ثم ب ر ك ع ة ب أ م ا ل ق ر آ ن سقط سرا ل أ ن ه كذلك فاتته ا ل ث ا ل ث ة ثم قال كبر إ ن حصل شفعا أ و أ ق ل من ركعه والسهو إ ذ ا ك احتمل إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م و أ ر ا د المسبوق أ ن يقوم لما فاته هل يقوم بالتكبير أ و بغير تكبير في ذلك تفصيل وهو إ ن حصل لهذا المسبوق مع ا ل إ م ا م ركعتان فكان جلوس ا ل إ م ا م الذي سلم منه على ث ا ن ي ة هذا المسبوق ف إ ن ه يقوم بالتكبير وكذلك إ ن أ د ر ك معه ث ا ل ث ة ر ب ا ع ي ة أ و ث ا ن ي ة المغرب وكذلك يقوم بالتكبير إ ن لم يدرك مع ا ل إ م ا م إ ل ا أ ق ل من ر ك ع ة ك أ ن يدركه بعدما رفع ر أ س ه من ركوع ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة ف إ ن ه يقوم بالتكبير أ ي ض ا لكونه شبيها بالمستفتح ا ل ص ل ا ة ومفهومه أ ن ه لو حصل له ر ك ع ة ف أ ك ث ر ولم يكن ما حصل له مع ا ل إ م ا م شفعا بل وترا ث ل ا ث ة أ و و ا ح د ة ك أ ن يدرك ث ا ن ي ة ا ل ر ب ا ع ي ة أ و رابعتها أ و ث ا ل ث ة ا ل ث ل ا ث ي ة أ و ث ا ن ي ة ا ل ث ن ا ئ ي ة ف إ ن ه يقوم بغير تكبير ل أ ن التكبيره التي يقوم بها جلس بها م ط ا و ع ة ل ل إ م ا م وما ذكره الناظم هو المشهور من المذهب وقال ابن ا ل م ا ج ش و ن يكبر مطلقا وكان أ ح د ا ل أ ئ م ة يفتي به للعوام لئلا يلتبس عليهم ا ل أ م ر و ي ت ش و ش و وفيه قول الناظم والسهو اذ ا ك احتمل على أ ن ما يقع من السهو ل ل م أ م و م حين اقتدائه ب ا ل إ م ا م يحمله عنه ف إ ذ ا سهى المسلوق بعد سلام ا ل إ م ا م ف إ ن ا ل إ م ا م لا يحمل ذلك عنه بل هو إ ز د ا ك كالمنفرد ثم قال ويسجد ا ل م س ب و ق قبلي ا ل إ م ا م معه وبعدي ينقضى بعد السلام أ د ر ك ذاك السهو أ و لا قيد من لم يحصل ر ك ع ة لا يسجد المسروق إ ذ ا أ د ر ك ر ك ع ة ف أ ك ث ر وترتب على ا ل إ م ا م سجود السهو ف إ ن كان قبليا سجد معه و إ ن كان بعديا فلا يسجد مع ا ل إ م ا م بعد سلامه ولا ينتظر ا ل إ م ا م حتى يسجد بل يقوم للقضاء في حينه ف إ ن سجد مع ا ل إ م ا م عمدا أ و ز ه ل ا بطلت صلاته وسهوا أ ع ا د ه بعد سلامه ولا فرق في ذلك كله بين أ ن يدرك هذا المسبوق السهو أ و لم يدركه بحيث كان سهو ا ل إ م ا م قبل د ك و ر هذا المسبوق معه و أ م ا إ ن أ د ر ك المسبوق أ ق ل من ر ك ع ة فلا سجود عليه أ ص ل ا لا قبليا ولا بعديا ف إ ن سجد مع ا ل إ م ا م البعدي ة بطلت صلاته ثم قال وباطلت لمقتد بمبطل على ا ل إ م ا م غير س ر ع ملجن من ذاكر الحدث أ و به غلب إ ن بادر الخروج من هوى نجب تقديم مؤتم يتم بهم ف إ ن أ ب ا ه فاردوا او قدموا ا ل ص ل ا ة تبطل على المقتدي وهو ا ل م أ م و م بما تبطل به على إ م ا م ه بمعنى أ ن ه إ ذ ا بطلت ص ل ا ة ا ل إ م ا م ترى البطلان ل ص ل ا ة ا ل م أ م و م فتبطل أ ي ض ا لارتباط صلاته ب ص ل ا ة إ م ا م ه إ ل ا في س ر ع ي ن ذكر الحدث أ و غلبته على ما اقتصر عليه الناظم ف إ ذ ا تذكر ا ل إ م ا م الحدث أ و غلبه وبادر بالخروج من ا ل ص ل ا ة صحت ص ل ا ة ا ل م أ م و م و إ ن لم يبادر ا ل إ م ا م بالخروج ف إ ن ه ا تبطل على ا ل م أ م و م ي ن أ ي ض ا لاقتدائهم بمحدث متعمد لذلك ثم إ ن ا ل إ م ا م يستحب له أ ن يقدم مؤتما من م أ م و م ي ه يتم بهم ا ل ص ل ا ة بمعنى أ ن ه يستخلفه على ب ق ي ة ا ل ص ل ا ة ف إ ن أ ب ى وامتنع ا ل إ م ا م من ذلك فذهب ولم يستخلف عليهم أ ح د ا فهم مخيرون بين أ ن ينفردوا ان يتموا ص ل ا ة أ س ب ا ب ا في غير ا ل ج م ع ة وبين أ ن يقدموا ان يستخلفوا واحدا منهم يكمل بهم ا ل ص ل ا ة فهم من قوله تقديم مؤتمن انه لا يستخلف من ليس من م أ م و م ي ه وكذا من دخل معه بعد حصول العذر ل أ ن ه أ ج ن ب ي ثم قال كتاب ا ل ز ك ا ة فرضت ا ل ز ك ا ة فيما يرتسم عين و ح ب وثمار ونعم ا ل ز ك ا ة فرضت في ث ل ا ث ة أ ن و ا ع العين من الذهب و ا ل ف ض ة والحرث وهو الحبوب والثمار و ا ل م ا ش ي ة وهي النعم من ا ل إ ب ل والبقر والغنم ثم قال في العين و ا ل أ ن ع ا م حقت كل عام يكمل و ا ل ح ب ب ا ل إ س ر ا ك يرام والتمر والزبيب بالطيب وفيء ذي الزيت من زيته و ا ل ح ب يفيء شرط وجوب ا ل ز ك ا ة هو مرور الحول كاملا في العين أ ي الذهب و ا ل ف ض ة أ و ما يتنزل منزلتهما من هذه ا ل أ و ر ا ق الحادثه اذا بلغت النصاب وكذلك مرور الحول في ا ل أ ن ع ا م أ و ما يتنزل م ن ز ل ة مرور الحول وهو الطيب في الثمار أ ي ظهور ا ل ح ل ا و ة و ا ل ت ه ي ئ للنضج وكذلك ا ل إ س ر ا ك في الحبوب ووجوب الزيت مما له زيت من الحبوب كالزيتون والجلجلان فتعطى ا ل ز ك ا ة من زيته إ ذ ا بلغ ح ب ه النصاب ويدخل في قوله و ا ل ح ب يفي القمح والشعير والسلت ويعرف بشعير النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و ا ل أ ر ز والفول والحمص والعدس ونحوها فتعطى ا ل ز ك ا ة من الجمع إ ذ ا بلغ النصاب وهو قوله يفي ثم قال وهي في الثمار والحب العشر أ و ن ص ه إ ن ا ل ا ل س ق ي يجر خ م س ة أ و س ق نصاب فيهما في خ م س ة أ و س ق ف أ ك ث ر من التمر والزبيب ونحوهما عشر حبه إ ن سقي بغير م ش ق ة كماء السماء وماء العيون ونصف العشر فيما سقي ب م ش ق ة كالدواليب والدلاء وغيرهما و ا ل و س ق ستون صاعا والصاع أ ر ب ع ة أ ن ذ ا ب بمده عليه الصلاه والسلام وما زاد على ا ل ق م س ه اوسق و إ ن قل أ خ ر ج عنه ما ينوبه ويعتبر النصاب في الحبوب بعد اللبس و ا ل ت ص ف ي ة من التين ونحوه وفي الثمار بعد الجفاف واللبس وصيرورته إ ل ى ا ل ح ا ل ة التي يبقى عليها ثم قال في ف ض ة قل مئتان درهما عشرون دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب في م ئ ت ي درهم ش ر ع ي ة أ و عشرين دينارا ش ر ع ي ة ف أ ك ث ر أ و ما يتنزل منزلتهما من هذه ا ل أ و ر ا ق ا ل ح ا د ث ة ربع العشر فيهما وما زاد على ذلك و إ ن قل فبحسابه ويجوز إ خ ر ا ج الذهب عن ا ل ف ض ة و ا ل ف ض ة عن الذهب ويجوز إ خ ر ا ج ما تنزل منزلتهما عنهما ويعتبر في ذلك فرف الوقت ثم قال والعرض ذو التجري ودين من أ د ا ر إ ي م ا ت ه ا كالعين ثم ذو احتكار ذ ك ى لقبض ثمن أ و دين عينا بشرط الحول ل ل أ ص ل ي ن المراد بالعرض هنا ما قابل ا ل ف ض ة والذهب ولم تجب ا ل ز ك ا ة في عينه فعرض التجار ودين المدين ق ي م ة كل منهما كالعين أ ي تزكى تلك ا ل ق ي م ة إ ن بلغت النصاب أ و أ ض ي ف ت لغيرها فيقوم المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حينئذ وبما جرت به ا ل ع ا د ة أ ن تباع به وتزكى تلك ا ل ق ي م ة وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أ ن تباع به وتزكى تلك ا ل ق ي م ة و أ م ا المحتكر ف إ ن م ا يزكي عند قبض الثمن أ ي عند بيع العرض وقبض ثمنه أ و عند قبض الدين لا قبل ذلك ح ا ل ة كون المقبوض من ثمن العرض أ و من الدين عينا بشرط مرور الحول ل أ ص ل الدين وللعرض والمدير هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض ويبيع بما وجد من الربح أ و ب ر أ س المال وذلك ك أ ر ب ا ب الحوانيت والجالبين للسلع من البلدان والمحتكر هو الذي يترصد بسلعه ارتفاع ا ل أ س و ا ق فلا يبيع إ ل ا بالربح الكبير و ا ل إ د ا ر ة والاحتكار وجه ا ل ت ج ا ر ة وفهم من كلامه أ ن العرض الذي ليس ل إ د ا ر ة ولا احتكار وهو ما يملكه ا ل إ ن س ا ن لينتفع به لا ل ل ت ج ا ر ة كداره وعبده وخادمه وفرسه و أ س ا س داره وثياب لبسه وفراشه ونحو ذلك لا ز ك ا ة فيه وهو كذلك وهذا هو المعبر عنه بعرض ا ل ق ن ي ة ثم قال في كل خ م س ة جمال ج ا ذ ع ة من غانم بنت ا ل م خ ا ض م ق ن ع ة في الخمس والعشرين وابنه اللبون في س ت ة مع الثلاث لا تكون ستا و أ ر ب ع ي ن ح ق ة كفت ج ذ ع ة إ ح د ى وستين وست ب ن ت لبون س ت ة وسبعين وحقتان واحدا وتسعين ومعا ثلاثينا ثلاث أ ي بنات لبون او خذ حقتين بافتيات إ ذ ا الثلاثينا ث ل ا ث ا ا ل م ا ئ ة في كل خمسين كمال ح ص ة وكل أ ر ب ع ي ن بنت ل ل ب و ن وهكذا ما زاد أ م ر ه يهون في كل خ م س ة من ا ل إ ب ل وهي الجمال شات من الغنم إ ن لم يكن جل غنم البلد ا ل م ع د وفي ا ل ع ش ر ة شاتان وفي ا ل خ م س ة عشر ث ل ا ث ة وفي العشرين أ ر ب ع إ ل ى أ ر ب ع ة وعشرين ف إ ذ ا بلغت الجمال خ م س ة وعشرين فحينئذ تزكى من جنسها ففي ا ل خ م س ة والعشرين جملا انثى بنت مخاض وهي بنت ست ٍ ولا يزال يعطي بنت مخاض من خمسه وعشرين إ ل ى خمسه وثلاثين ف إ ذ ا بلغت سته وثلاثين ففيها بنت لبون وهي التي أ ك م ل ت سنتين ودخلت في ا ل ث ا ل ث ة ولا يزال يعطيها إ ل ى خمسه و أ ر ب ع ي ن ف إ ذ ا بلغت سته و أ ر ب ع ي ن فيها ح ق ة وهي التي دخلت في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة ولا يزال يعطي ا ل ح ق ة إ ل ى ستين ف إ ذ ا بلغت واحدا وستين ففيها ج ز ع ة وهي التي دخلت ا ل خ ا م س ة ولا يزال يعطي الجزعه الى خ م س ة وسبعين ف إ ذ ا بلغت س ت ة وسبعين ففيها بنتا لبون ولا يزال يعطي بنتيلبون إ ل ى قسمين ف إ ذ ا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان ولا يزال يعطي حقتين إ ل ى عشرين و م ا ئ ة ف إ ذ ا بلغت واحدا وعشرين و م ا ئ ة إ ل ى ت س ع ة وعشرين ففيها حقتان أ و ثلاث بنات لبون ثم في كل ع ش ر ة يتغير الواجب ففي كل أ ر ب ع ي ن بنت لبون وفي كل خمسين ح ق ة ثم قال إ ج ل تبيع في ثلاثين بقر م س ن ة في أ ر ب ع ي ن تستطر وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم شات ل أ ر ب ع ي ن مع أ خ ر ى ت ض ن في كل ثلاثين من البقر عجل سبيع أ ي يتبع أ م ه الموفي سنتين ولا يزال يعطيه إ ل ى تسع وثلاثين ف إ ذ ا بلغت أ ر ب ع ي ن ففيها م س ن ة وهي ا ل م و ف ي ة ثلاث سنين ولا يزال يعطي ُ المسنه من أ ر ب ع ي ن إ ل ى تسع وخمسين ف إ ذ ا بلغت ستين ففيها تبيعان إ ل ى سبعين فتبيع و م س ن ة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث تبيعات وفي مئتين تبيعان و م س ن ة وفي مئه وعشره مسنتان وتبيع وفي مئه وعشرين إ م ا أ ر ب ع تبيعات أ و ثلاث م سنات الخيار بالساعي ثم قال وهكذا ما ر ت ف ع ت ثم الغنم شاه ل أ ر ب ع ي ن مع أ خ ر ى ت ض ن في واحد وعشرين يسلو م ئ ة ومع ثمانينا ثلاث م ج ز ئ ة و أ ر ب ع ا خذ من مائتين أ ر ب ع شاه لكل مائتين إ ن ترفع ي لا ز ك ا ة في الغنم حتى تبلغ أ ر ب ع ي ن شاه ف إ ذ ا بلغتها ففيها ش ا ة جذع ابن سنه او ج ذ ع ة ولا يزال يعطي و ا ح د ة إ ل ى م ئ ة وعشرين ف إ ذ ا بلغت إ ح د ى وعشرين و م ئ ة ففيها شاتان كذلك ولا يزال يعطي شاتين إ ل ى مئتين ف إ ذ ا بلغت مئتين و و ا ح د ة ففيها ثلاث شياه ولا يزال يعطي ثلاث شياه إ ل ى ث ل ا ث م ا ئ ة وتسع وتسعين ف إ ذ ا بلغت أ ر ب ع م ا ئ ة ففيها أ ر ب ع شياه ثم لا يعتبر بعد ذلك إ ل ا المئون فلا يزال يعطي أ ر ب ع ا إ ل ى أ ن تكمل خ م س م ا ئ ة ففيها خمس شياه ثم كذلك إ ل ى س ت م ا ئ ة ففيها ست شياه وهكذا فلكل م ئ ة شاه ثم قال وحول ارباح ونسل ك ا ل أ ص و ل والطار لا عما ي ز ك أ ن يحول حول ربح المال حول أ ص ل ه سواء كان ا ل أ ص ل نصابا أ م لا ف ا ل أ و ل كمن عنده عشرون دينارا قامت عنده ع ش ر ة أ ش ه ر مثلا ثم اشترى بها ف ل ع ه فباعها بعد شهرين بثلاثين دينارا فيزكي حينئذ ا ل أ ص ل وهو عشرون ولا إ ش ك ا ل ويزكي أ ي ض ا الربح وهو ع ش ر ة ل أ ن حوله حول أ ص ل ه وهو العشرون لتقدير ذلك الربح كامنا في أ ص ل ه والثاني كمن أ ق ا م عنده خ م س ة عشر دينارا ع ش ر ة أ ش ه ر مثلا فاشترى بها س ل ع ة فباعها بعد شهرين بعشرين فيزكيها أ ي ض ا كذلك حول نسل ا ل أ ن ع ا م حول أ ص ل ه ا أ ي حول أ و ل ا د ه ا حول أ م ه ا ت ه ا سواء كانت ا ل أ م ه ا ت نصابا أ و أ ق ل ف ا ل أ و ل كمن كان عنده ثمانون من الغنم فلما قرب الحول توالدت حتى صارت إ ح د ى وعشرين و م ئ ة فتجب فيها شاتان كمن كان عنده ثلاثون فتوالدت قرب الحول حتى صارت أ ر ب ع ي ن فتجب فيها ا ل ز ك ا ة شاتا كما مر و أ م ا ما ي ط ر أ على ا ل م ا ش ي ة أ ي ما يزاد عليها من غير ا ل و ل ا د ة إ م ا بشراء أ و ه ب ة أ و إ ر ث ف إ ن ط ر أ على ما لا يزكى منها لكونه أ ق ل من النصاب فلا تجب ا ل ز ك ا ة فيه ولا فيما كان عنده منها سابقا لعدم مرور الحول على مجموعها ف إ ذ ا استقبل ب ج م ي ع ما كان عنده وما ط ر أ من حين كمال النصاب حولا كاملا ف إ ن ا ل ز ك ا ة تجب حينئذ في الجميع و أ م ا ما ط ر أ منها على ما يزكى لكونه نصابا ودام إ ل ى تمام الحول ف إ ن ه يزكى لا بشرط مرور الحول بل بضم ما يطرا إ ل ى النصاب الذي عنده ويزكى الجميع لحول ا ل أ م ر ثم قال ولا يزكى وقص ا من النعم كذاك مادنا ل ن ص ا ب والنعم وعسل ف ا ك ه ة مع الخضر إ ذ هي في ا ل م ك ت ا ت مما يدخر لا تجب ا ل ز ك ا ة في الوقص وهو ما بين الفرضين من ز ك ا ة النعم فمن كان عنده س ت ة أ و س ب ع ة أ و ث م ا ن ي ة أ و ت س ع ة من ا ل إ ب ل فعليه شاه عن ا ل خ م س ة ولا ز ك ا ة عليه في ا ل ز ا ئ د ة على ا ل خ م س ة وكذلك إ ح د ى عشر إ ل ى أ ر ب ع ة عشر لا ز ك ا ة في ا ل ز ا ئ د ة على ا ل ع ش ر ة وهكذا وكذلك في البقر فلا ز ك ا ة في الزائد على ثلاثين مثلا ً إ ل ى تسع وخمسين وهكذا وكذلك في الغنم لا ز ك ا ة في الزائده على أ ر ب ع ي ن مثلا إ ل ى م ئ ة وعشرين والوقص خاص ب ز ك ا ة النعم أ م ا العين والحرث فيزكى الزائد على النصاب و إ ن قل أ م ا دون النصاب من جميع ما يزكى من عين أ و حرث أ و م ا ش ي ة فلا ز ك ا ة فيه كما أ ن ه لا ز ك ا ة في العسل والفواكه و ا ل ق ض ر ا ل م د خ ر ة ل ل إ ق ت ي ا س ثم قال ويحصل النصاب من صنفين كذاهب و ف ض ة من عين و ا ل ض أ ن للمعز وبخت للعراب وباطر إ ل ى الجواميس الصحاب القامح للشعير للسلفي ص ا ر كذا القطان والزبيب والثمار لا فرق في ز ك ا ة العين بين كون النصاب كله ذهبا أ و كله فضه وبين كونه ملفقا منهما لكن ب ا ل ت ج ز ئ ة و ا ل م ق ا ب ل ة ب أ ن يجعل كل دينار في م ق ا ب ل ة ع ش ر ة دراهم ش ر ع ي ة رافق ذلك صرف الوقت أ م لا فمن له م ئ ة وثلاثون درهما ودينار يساوي عشرين درهما لا ز ك ا ة عليه وكذلك في ز ك ا ة ا ل م ا ش ي ة لا فرق بين كون نصاب الغنم كله ضانا أ و كله معزا أ و ملثقا منهما كعشرين من كل منهما أ و نصاب البقر كله بقرا أ و كله جواميس أ و ملثقا منهما أ و نصاب ا ل إ ب ل كله إ ب ل ا أ ي عرابا أ و كله بختا أ و ملثقا منهما وكذلك في ز ك ا ة الحرف لا فرق بين كون النصاب كله قمحا أ و شعيرا أ و سلتا وبين كونه منسقا من اثنين منهما أ و ث ل ا ث ة وكذلك لا فرق بين كون النصاب من نوع واحد من القطان أ و من نوعين أ و أ ك ث ر من أ ن و ا ع ه ا ك خ م س ة أ و س ق بين فول وعدس وحمص فيضم بعضها لبعض وتزكى وكذلك لا فرق بين كون نصاب الزبيب كله أ ح م ر أ و كله أ س و د أ و ملسقا منهما ولا ي ن كون نصاب التمر كله صنفا و ا ح د ة أ و ملسقا من صنفين أ و أ ك ث ر تنبيه البخت كابل خرسان ض خ م ة م ا ئ ل ة إ ل ى قصر لها سنامان وعراب كجراب خلاف البخت ا ل إ ب ل ا ل م ع ه و د ة والجواميس بقر أ س و د ضخام ص غ ي ر ة أ ع ي ن ط و ي ل ة الخراطيم م ر ب و ع ة ا ل ر أ س إ ل ى قدام بطيئه ا ل ح ر ك ة ق و ي ة جدا لا تكاد تفارق الماء بل ترقد فيه غالب أ و ق ا ت ه ا و ا ل ق ط ا ن جمع قطينه وهو كل ما له غلاف ثم قال مصريفها الفقير والمسكين غاز و ع ث عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج غريب أ ح ر ا ر إ س ل ا م ولم يقبل مريد تدفع ا ل ز ك ا ة لهذه ا ل أ ص ن ا ف ا ل ث م ا ن ي ة ا ل أ و ل والثاني الفقير والمسكين فالفقير من له شيء من الدنيا لا يكفيه ليعيش عامه والمسكين الذي لا شيء له ويشترط في كل منهما أ ر ب ع ة شروط ا ل ح ر ي ة و ا ل إ س ل ا م و أ ن تكون نفقتهما غير و ا ج ب ة على مليء الثالث الغازي وهو من يجب عليه ا ل ج ه ا د ولا تعطى له إ ل ا في حال تلبسه بالغزو الرابع العتق ب أ ن يشتري الوالي أ و من ولي ز ك ا ة نفسه بمال ا ل ز ك ا ة رقيقا مؤمنا لا عقد ح ر ي ة فيه ويعتقه الخامس العامل عليها أ ي مفرقها وحارسها وتعطى له وإن له ك السادس ن غنيا أ أجرته ن ه ا ا ل المدين فمن كان عليه دين ل آ د م ي أ د ا ن ه في مباح أ ع ط ي من ا ل ز ك ا ة إ ن د ف ع ما بيده من المال السابع ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم والمراد الكفار الذين يؤلفون بالعطاء ليدخلوا في ا ل إ س ل ا م وقيل حديث عهد ا ل إ س ل ا م فيعطون ليتمكن حب ا ل إ س ل ا م من قلوبهم الثامن المسافر الغريب المحتاج المنقطع فيدخل إ ل ي ه منها قدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول لبلده إ ذ ا كان سفره مباحا ولا يبنى من ا ل ز ك ا ة سور ولا مسجد ولا يعمل منها مركب ولا يفدى منها أ س ي ر ثم قال فصل في ز ك ا ة الفطر فصل ز ك ا ة الفطر صاع و ا ت ج ب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم ز ك ا ة الفطر و ا ج ب ة ب ا ل س ن ة ففي الموطا ل إ م ا م ن ا مالك رضي الله عنه عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ص د ق ة الفطر من رمضان على المسلمين أ ي أ و ج ب وكان ذلك في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة وقدرها صاع وهو أ ر ب ع ة أ م د ا د بمده صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وتجب بغروب شمس آ خ ر رمضان أ و بطلوع فجر شوال على القادر عليها أ و على بعضها وتجب ق ا ل و و وأن وإن يتسلف القضاء إذا رجى على ج وتجب ز عن عنه ع أدائها سقطت المسلم ولا فرق بين كونه حرا أ و مملوكا ذكرا أ و أ ن ث ى صغيرا أ و كبيرا وتجب عن نفسه وعمن ن تلزمه نفقته من ز و ج ة له أ و ل أ ب ي ه أ و أ ب و ي ن أ و أ و ل ا د أ و رقيق له أ و ل أ ب ي ه إ ذ ا كانوا مسلمين وتخرج ز ك ا ة الفطر من جل عيش القوم في رمضان وقيل في العام وقيل في يوم ا ل و ج و ب وتكون من قمح أ و شعير او سلت أ و ذ ر ة أ و دخن أ ي ا ل ب ش ن ة أ و أ ر ز أ و تمر أ و زبيب أ و غير ذلك ولا ينظر لعيش المخرج بل لعيش جل الناس ويستحب إ خ ر ا ج ه ا بعد الفجر وقبل الغدو إ ل ى المصلى ويجوز إ خ ر ا ج ه ا قبل العيد بيومين وتدفع لحر مسلم ث ق ي ر ويجوز دفع آ ص ع لمسكين وصاع لمساكين ولا تسقط بمضي زمنها عنه ولا عمن عن تلزمه نفقته ولو مضى لها سنون ومن زال فقره أ و رقه يومها استحب له ا ل إ خ ر ا ج و ح ك م ة وجوبها ك ف ا ي ة اخذها عن سؤال ذلك اليوم ثم قال كتاب الصوم صيام شهر رمضان واجبا فراج بن شعبان صوم نودبا فرض صيام رمضان في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ه ج ر ة لليلتين خلتا من شعبان فمن جحده فهو كافر ومن أ ق ر بوجوبه وامتنع عن صومه ف إ ن ه يؤدب إ ن ظهر عليه لا إ ن جاء مستفتيا فلا يؤدب واختلف في كفر الممتنع من صومه ثم اعلم أ ن الذي يجب عليه صوم رمضان هو المكلف ذكرا أ و أ ن ث ى حرا أ و مملوكا القادر الحاضر أ و المسافر دون القصر سفرا مباحا والصوم في ا ل ل غ ة مطلق ا ل إ م س ا ك وفي الشرع هو ا ل إ م س ا ك عن شهوتي البطن والفرج أ و ما يقوم مقامهما يوما كاملا ب ن ي ة التقرب والذي يقوم مقام الفم و ا ل أ م س ا ل أ ذ ن والعين ف إ ن الواصل من ذلك للجوف أ و الحلق مفطر ويقوم مقام الفرج المس الموجب للفطر ثم قال صيام شهر رمضان و ج ب في ر ا ج ب شعبان صوم نوضبى كتسع ح ج ة و أ ح ر ى ا ل آ خ ر كذا المحرم و أ ح ر ى العاشر يستحب الصوم في شهر رجب وشعبان كما يستحب صوم ا ل أ ي ا م ا ل ت س ع ة ا ل أ و ل من شهر ذي ا ل ح ج ة و ي ت أ ك د استحباب صوم ا ل أ خ ي ر منها وهو يوم ع ر ف ة وكذا يوم ا ل ت ر و ي ة وهو ثامن ذي ا ل ح ج ة كما يستحب صيام المحرم و ي ت أ ك د استحباب صوم العاشر منه يوم ع ا ش ر ا ء ثم قال ويثبت الشهر ب ر ؤ ي ة الهلال أ و بثلاثين قبيلا في كمال يثبت دخول شهر رمضان ب أ ح د أ م ر ي ن إ م ا ب ر ؤ ي ة الهلال أ ي ب ر ؤ ي ة عدلين حرين ذكرين ليس أ ح د ه م ا الحاكم أ و ج م ا ع ة كثر و إ م ا ب إ ك م ا ل شعبان ثلاثين يوما و إ ذ ا كان الغيم ولم ير ى الهلال ف ص ب ي ح ة تلك ا ل ل ي ل ة هو يوم الشك فينبغي إ م س ا ك ه حتى ي س ت ب ر أ بمن ي أ ت ي من السفار وغيرهم ف إ ن ثبت نهارا وجب ا ل إ م س ا ك و إ ن كان أ ف ط ر ووجب القضاء عدم ا ل ن ي ة ا ل ج ا ز م ة و إ ن لم يمسك و أ ف ط ر ف إ ن ت أ و ل أ ن ه يجوز فطره فلا ك ث ا ر ة عليه و إ ن لم ي ت أ و ل فالمشهور وجوه ا ل ك ث ا ر ة ثم قال فرض ا الصيام ن ي ة بليله وترك وطئ شربه و أ ك ل ه والقيء مع ايصال شيء للمعب من اذن أ و عين أ و أ ن ف قد ورد وقت ا طلوع تجره إ ل ى الغروب والعقل في أ و ا ل ه شرط الوجوب فرائض الصيام مطلقا كان واجبا أ و غير واجب خمس أ و ل ا ه ا ا ل ن ي ة وهي القصد إ ل ى الشيء والعزيمه عليه ومحلها الليل ولا يكفي تقديمها قبله ا ل ث ا ن ي ة ترك الوطء وما في معناه من إ خ ر ا ج المني والمدي ي ق ظ ة عن فكر أ و نظر أ و ق ب ل ة أ و م ب ا ش ر ة أ و م ل ا ع ب ة أ د ا م ذلك أ م لا من قرب طلوع الفجر إ ل ى الغروب ا ل ث ا ل ث ة ترك ا ل أ ك ل والشرب من قرب طلوع الفجر إ ل ى الغروب ا ل ر ا ب ع ة ترك إ خ ر ا ج القيء من قرب طلوع الفجر إ ل ى الغروب فلو خرج غ ل ب ة من غير تسبب في إ خ ر ا ج ه فلا أ ث ر له في ك ث ا ر ة ولا قضاء إ ل ا أ ن يرجع منه شيء إ ل ى الجوف بعد إن ك ا ن طرحه ف إ ن رجع غ ل ب ة أ و نسيانا فعليه القضاء و إ ن رجع عمدا فعليه القضاء و ا ل ك ث ا ر ة ا ل خ ا م س ة ترك وصول شيء إ ل ى ا ل م ع د ة وهي التي يجتمع فيها ا ل م أ ك و ل والمشروب وفيها يكون الهضم ا ل أ و ل ومنها ينبعث الغذاء إ ل ى الكبد وهو الهضم ا ل ث ا ن ي ومن الكبد ينبعث الغذاء إ ل ى سائر ا ل أ ع ض ا ء وهو الهضم الثالث ويبطل الصوم بما يصل إ ل ي ه ا سواء وصل لها من أ ذ ن أ و عين أ و أ ن ف أ و فم أ و دبر من طلوع الفجر إ ل ى الغروب ثم قال والعقل في أوله شرط اول ل ج وجوب و شروط ب ا ص و وهي م ستة الصوم إ س ل والعقل والبلوغ ل ا ا م و ح ة ا ا ل إ ق ة والنقاء والنساس الحيض من دم الحيض ثم أعلم أن العقل في أول الصوم عند ل م أ العقل أول ع في الصوم ن طلوع الفجر شرط وجوب في الصوم وشرط ص ح ة فمن فقد العقل عند طلوع الفجر بجنون أ و إ غ م ا ء أ و إ س ك ا ر بحلال أ و بحرام أ و غ ي ب و ب ة عقل ل ع ل ة لم يصح صومه ووجب عليه قضاؤه وليقض فاقده والحيض مانع صوما و ت ق ب ل ف و ض ى ا به ارتفع الحيض مانع من الصوم كان الصوم واجبا أ و غير واجب ثم إ ن الحائض تقضي الصوم الفرض دون غيره من صوم ا ل ت ط و ع ف إ ذ ا أ ص ب ح ت ص ا ئ م ة صياما واجبا فحاضت ف إ ن صومها يبطل ويجب عليها ق ض ا ء ه ثم قال ويكره اللمس هو فكر سالما دابا من المدي و إ ل ا حارما يكره ا ل ص ا ئ م اللمس والفكر إ ذ ا سلم دائما من خروج المدي و أ ح ر ى المني و إ ن لم يسلم دائما من ذلك يحرم عليه اللمس والفكر وكذلك يحرم عليه تعاطي أ س ب ا ب الجماع من النظر و ا ل ق ب ل ة و ا ل م ب ا ش ر ة و ا ل م ل ا ع ب ة ف إ ن كان يعلم من نفسه ا ل س ل ا م ة من المذي والمني لم تحرم ولكنها مكروهه ثم قال وكاره ذوق كقدر وهذر غالب طيء و ذ باب مغتصر غبار صانع وطرق و ا سواك يابس إ س ب ا ح جنابه كذاك يكره الصائم ذوق ا ل ق د ر من الملح خوف أ ن يسبقه شيء من ذلك غلبه وكذا ذوق العسل ومضغ العلك وهو كل ما يعلك من تمر وحلوى لصبي مثلا وغيرهما ولم يتحلل من الجميع شيء ومجه وفعله م ر ة و ا ح د ة و إ ل ا فهو مفطر ويكره أ ي ض ا ً ل ص ا ئ م الهذر وهو ك ث ر ة الكلام إ ذ ا كان مباحا و أ م ا الكلام ب ا ل غ ي ب ة ونحوها فحرام في غير رمضان فكيف به فيه حتى قيل إ ن ه ا من المفطرات ويشهد به أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة ولا خ ص و ص ي ة اللسان بذلك بل كل الجوارح تنزه عما فعله اثم وينقص أ ج ر الصوم و أ م ا القيء الخارج من فم الصائم غ ل ب ة والذباب الداخل فيه كل منهما مغتفر لا يوجب عليه قضاء ولا غيره وكذلك غبار الصنعه كغبار الدقيق لطاحنه وكذلك صانع ا ل ج ب س ومن يحمل القمح ويكيله وطعم الدباغ لصانعه وكذا حارس قمحه عند طحنه خوفا من سرقته وكذا غباء الطريق للمار به وكذلك الاستياك بالعود اليابس الذي لا يتحلل و ا ل إ ص ب ا ح ب ا ل ج ن ا ب ة أ ي المكت بها إ ل ى طلوع الفجر كل ذلك مغتفر وليس بمحرم ثم قال و ن ي ة تكفي لما تتابعه يجب إ ل ا إ ن نفاه مانع ما يجب تتابعه في الصيام كرمضان ب ا ل ن س ب ة للحاضر الصحيح وشهري ك ث ا ر ة تعمد فطر رمضان ونحوه تكفي فيه ن ي ة و ا ح د ة في أ و ل ه لجميعه الا إ ذ ا نفى مانع من مرض أ و سفر أ و حيض وجوه ت ت ا ب ع ف إ ذ ا عرض مانع من هذه الموانع ا ل م ذ ك و ر ة فلا بد من تجديد ا ل ن ي ة و أ م ا الصيام الذي لا يجب تتابعه كمن يسرد الصوم أ و من نذر صيام أ ي ا م لم ينو تتابعها فلا بد من تجديد ا ل ن ي ة كل ل ي ل ة ل أ ن ا ل أ و ل ى لا تكفي ولو استمر صائما بل لا بد من تبييتها في كل ل ي ل ة ثم قال ندب تعجيل لفطر وانفعه كذاك ت أ خ ي ر سحور تابعا من ا ل س ن ة تعجيل الفطر و ت أ خ ي ر السحور والسحور هنا بضم السين اسم الفاعل ف أ م ا بالفتح فاسم لما يتسحر به و إ ن م ا يستحب تعجيل الفطر و ت أ خ ي ر السحور إ ذ ا تحقق الغروب وعدم طلوع الفجر أ م ا التعجيل و ا ل ت أ خ ي ر الموقعان في الشك فيهما فلا ف إ ن من شك في طلوع الفجر أ و في الغروب لا ي أ ك ل ف إ ن أ ك ل وبان أ ك ل ه قبل الفجر أ و بعده ف إ ن ه ي خ ض ي ل أ ن الصوم في ا ل ذ م ة بيقين ولا يزول عن ذمته إ ل ا بيقين ولا ك ث ا ر ة عليه ل أ ن ه غير ق ا س ي لانتهاك ح ر م ة الشهر و إ ن شك في الغروب ف إ ن ه يحرم عليه ا ل أ ك ل اتفاقا ف إ ن أ ك ل ولم يتبين فالقضاء وان تبين انه اكل بعد الغروب فلا قضاء عليه وقد غر وسلم ثم اعلم ان وقت السحور من نصف الليل إ ل ى طلوع الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يؤخر السحور بحيث يكون فراغه من السحور والفجر مقدار ما يقرا القارئ خمسين ا ي كما في صحيح البخاري قال القسطلاني وهذا التقدير لا يجوز لعموم الناس ا ل أ خ ذ به و إ ن أ خ ذ به صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ل ل ط ل ا ع الله إ ي ا ه على حقائق ا ل أ م و ر وعصمته صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عن ا ل خ ط أ في أ م ر الدين وقدر ا ل م ت أ خ ر و ن الجزء من الليل الذي لا يؤكل فيه احتياطا بثلث س ا ع ة ثم قال من أ ف ط ر ا ل ف ر د قضاه وليزد أ ح ك ا م الفطر س ب ع ة وهي ا ل إ م س ا ك والقضاء و ا ل إ ط ع ا م و ا ل ك س ا ر ة و ا ل ت أ ذ ي ب وقطع ا ل ن ي ة الحكميه ة ومعنى الصوم كلام الناظم من من أن ن الفرد أفطر في إ يجب عليه قضاءه على أي وجه كان. فطره ناسيا أو غلطاً في التقدير كأن يعتقد وجه السجر غروب على عدم طلوع غلطا الشمس قضاءه فطره كان أو كأن أو أ و يغلط في ا ل خ س ا ب أ و ل الشهر أ و آ خ ر ه او, أو ن الفطر عمداً س و ا ء كان الفطر عمدا واجبا كفطر المريض الذي يخاف على نفسه الهلاك أ و مباحا كالفطر في السفر أ و مندوبا كالمجاهد يظن من نفسه إ ن أ ف ط ر حدثت له ق و ة أ و حراما ولا إ ش ك ا ل أ و جهلا أ و غ ل ب ة كصب طعام أ و شراب في حلق نائم وسواء كان جنبا أ و مكرها كان فطره بالجماع أ و ب إ خ ر ا ج المني أ و برفع ا ل ن ي ة ورفضها نهارا أ و أ خ ر ى ليلا حيث طلع عليه الفجر رافعا لها ولو نوى للصوم قبل طلوع الشمس أ و كان ا ل إ ف ط ا ر ب أ ك ل أ و بشرب ف إ ن كان بهما فلا فرق بين وصول ذلك للحلق أ و للمعده من منفذ واسع أ و ضيق فيجب عليه القضاء في الوجوه كلها وشمل الفرد غير رمضان أ ي ض ا كالصوم المنذور مضمونا أ ي لم يعين له زمان ك أ ن نذر صوم يوم ف أ ص ب ح يوما صائما لنذره ف أ ف ط ر فيه فعليه قضاؤه أ ي ض ا على أ ي وجه كان فطره كما تقدم في فطر رمضان و إ ن كان معينا الزمان كله على صوم يوم كذا فالفطر في ذلك اليوم ف إ ن كان فطره لمرض أ و حيض أ و نفاس أ و إ غ م ا ء أ و جنون فلا قضاء عليه لفوات زمنه ف إ ن ذ ا ل عذره وبقي منه يوم أ و أ ك ث ر صامه و إ ن كان نسيانا فالمعتمد من المذهب القضاء مع وجوب إ ن س ا ك ب ق ي ة يومه والفرق بينه وبين المرض أ ن الناس معه ضرب من التسريق و إ ن كان لسفر أ و عمدا فالقضاء اتساقا ثم قال من أ س ط ر الفرضا قضاه وليزد ك ث ا ر ة في رمضان إ ن عمد ل أ ك ل أ و شرب فم أ و للمن ي ولو بفكر أ و ل ر ص ض ما بني شروط ك ث ا ر ة ا ل خ م س ة التمدد والانتهاك وكونه في رمضان والاختيار والعلم ب ح ر م ة فعله والمعنى أ ن ا ل ك س ا ر ة تجب على تعمد في رمضان دون غيره ا ل أ ك ل والشرب بفم مع كونه مختارا غير مضطر لذلك وسواء وصل إ ل ى جوفه أ و إ ل ى حلقه أ و تعمد إ خ ر ا ج مني بجماع أ و مقدماته ولو ب أ ض ع ا ف ه ا وهو الفكر الذي حركته النفس في محاسن من يشتهى للوقائع أ و تعمد رفض ما بني عليه الصوم وهو ا ل ن ي ة حال كون تعمده خاليا عن ا ل ت أ و ي ل القريب وعن الجهل و ا ل ت أ و ي ل القريب هو ما استند صاحبه إ ل ى سبب موجد و ا ل ت أ و ي ل البعيد هو ما استند صاحبه إ ل ى سبب معلوم غالبا ومن أ ن ث ل ه ا ل ت أ و ي ل القريب كمن أ ص ف ر ناسيا أ و من طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إ ل ى بعد طلوع الفجر أ و من تسحر في الفجر أ و سافر دون م س ا ف ة القصر فظن إ ب ا ح ة الفطر ثبيته و أ ص ب ح مفطرا او ر أ ى هلال شوال يوم الثلاثين نهارا فظن أ ن ه ل ل ل ي ل ة ا ل م ا ض ي ة فظن كل واحد منهم أ ن الفطر مباح له ف أ ف ط ر فلا ك ث ا ر ة على واحد منهم ولكن عليهم ا ل إ ث م إ ذ لا يحل ل ل إ ن س ا ن أ ن يفعل شيئا حتى يعلم حكم الله فيه ومن أ م ث ل ة ا ل ت أ و ي ل البعيد كمن ر أ ى الهلال ولم تقبل شهادته ف أ ف ط ر ومن أ ف ط ر ل ح م ما ت أ ت ي ه أ و لحائض عادتها أ ن ي أ ت ي ه ا في مثل ذلك اليوم سواء أ ت ى ذلك أ و لم ي أ ت ي أ و أ ف ط ر لسماعه حديث افطر أ الحاجم والمحتجم أ و كون المغتاب لا صيام له فتاويل هؤلاء كالعدم وتجب ا ل ك ث ا ر ة على كل واحد منهم مع القضاء و أ م ا الجاهل الذي لا ك ث ا ر ة عليه فهو من كان حديث عهد بالاسلام فظن أ ن الفطر إ ن م ا هو ب ا ل أ ك ل والشرب دون الجماع ف ج ا م ع فلا يجب عليه إ ل ا القضاء فقط وفهم من قول الناظم ر ر في ض انه أ ن لا ك ث ا ر ة على من أ ف ط ر في غير رمضان كان فطره عمدا أ و نسيانا وفي قضاء رمضان وفهم من قوله إ ن عمد أ ن من أ ف ط ر في رمضان نسيانا فلا ك ث ا ر ة عليه وفهم من قوله أ و للمني أ ن من خرج منه المني في رمضان من غير تسبب في إ خ ر ا ج ه فلا ك ث ا ر ة عليه بل ولا ق ض ا ء ثم قال ف ل ا ت أ و ل قريب ويباح للضر أ و سفر قصر أ ي مباح يباح الفطر ويجوز ل أ ح د ا ل أ م ر ي ن إ م ا لضرر يلحقه بسبب الصيام أ و لما هو م ض م ة الضرر إ ن لم يحصل الضرر والسفر الذي تقصر فيه ا ل ص ل ا ة هو السفر الطويل المباح اما إ ب ا ح ة الفطر لضرر فمحله إ ذ ا خاف تمادي ض ر ه بطبيب أ م ي ن أ و ت ج ر ب ة في نفسه أ و خاف زيادته او حدوث مرض آ خ ر أ و خاف ا ل م ش ق ة لضعفه بالمرض ف إ ن كان تكلفه ل ق د ر ة عليه فيفطر ودين الله يسر أ م ا لو خاف التلف ا أ و الاذى الشديد ان صام ف إ ن الصوم يحرم عليه حينئذ ويجب عليه الفطر ل أ ن حفظ النفوس واجب ما أ م ك ن و أ م ا ا ب ا ح ة الفطر للسفر فله شروط ث ل ا ث ة أ ح د ه ا كون السفر مما تقصر فيه الصلاه ب إ ب ا ح ت ه وطوله وكون و س ا ف ت ه م ق ص و د ة د ف ع ة و ا ح د ة و أ ن يشرع في السفر قبل الفجر ف إ ن طلع الفجر قبل أ ن يشرع فيه فلا يفطر قبل الشروع ولا بعده في ذلك اليوم إ ن شرع بعد الفجر إ ل ا ل ض ر و ر ة ف إ ن أ ف ط ر قبل خروجه كفر و إ ن أ ف ط ر بعد خروجه فالقضاء فقط ف إ ن شرع فيه قبل الفجر فله أ ن يفطر الثالث الا يبيت الصيام في سفره فان بيته ثم افطر لغير عذر فالقضاء والكفاره وعله ذلك انه كان في وسعه ان يفطر او يصوم فلما صام لم يمكن ان يخرج منه إ ل ا لعذر ثم قال وعنده في النخل دون ضر محرم وليقض لا في الغير يحرم تعمد الفطر في النسل من الصوم لغير ضرر يلحق الصائم و ف ي ا م النسل إ ح د ى المسائل السبع التي تلزم بالشروع فيها عند ا ل م ا ل ك ي ة ويحرم قطعها ويجب فيها القضاء ولا يجوز له الفطر ولو حلف له إ ن س ا ن بالله أ و بالطلاق ولو بت فلا يفطر ويحنثه لكن استثنوا من ذلك ا ل أ ب و ا ل أ م إ ذ ا عزما عليه ف إ ن ه يفطر و إ ن لم يحلفا إ ذ ا كان ذلك منهما ش ف ق ة عليه ل إ د ا م ة صومه ونحوه وبعد ذلك يقضي و أ م ا إ ذ ا كان الفطر في التطور نسيانا أ و عمدا لضرر فلا قضاء عليه وهو المفاد بقوله لا في الغير أ ي لا يقضي في غير ما ذكر وهو النسيان والعمد ل ض ر و ر ة ثم قال وكفرا بصوم شهرين ولا أ و عتق مملوك ب ا ل إ س ل ا م حناء وفضلوا اطعام س ت ي ن ف ق ي ر مدا لمسكين من العيش الكثير من وجبت عليه ا ل ك ف ا ر ة بوجه من الوجوه ا ل م ذ ك و ر ة سابقا فعليه أ ن يكفر ب أ ح د ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء إ م ا بصوم شهرين متواليين أ ي متتابعين و إ م ا ب ع ط ق مملوك مسلم و إ م ا ب إ ط ع ا م ستين مسكينا مدا لكل مسكين بمده صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من غالب عيش أ ه ل ذلك ا ل م و ض وهذا الوجه الثالث أ ف ض ل ل أ ن ه أ ش د نفعا لتعدي إ ل ا أ ن يكون خ ل ي ف ة فبالصوم ثم قال كتاب الحج الحج فرض م ر ة في العمور أ ر ك ا ن ه إ ن توركت لم ت ج ب ن ي ا ل إ ح ر ا م والسعي وقوف عرفه ل ي ل ة الاضحى والطواف رادفه الحج فرض على ا ل إ ن س ا ن م ر ة و ا ح د ة في عمره وهو ثابت بالكتاب و ا ل س ن ة فمن جحد وجوبه فهو كافر مرتد ومن أ ق ر بوجوبه وترك ه وكان مستطيعا فالله حسيبه وللحج شروط وجوب وشروط ص ح ة فشروط وجوبه ا ل ح ر ي ة والبلوغ والعقل و ا ل ا س ت ط ا ع ة فلا يجب على مملوك ولا صغير ولا مجنون ولا على غير مستطيع نعم يصح من الجميع ويقع ن ف ن ه وشروط صحته ا ل إ س ل ا م فقط و ا ل ا س ت ط ا ع ة هي إ م ك ا ن الوصول إ ل ى م ك ة من غير م ش ق ة ع ظ ي م ة مع ا ل ق د ر ة على أ د ا ء الصلوات في أ و ق ا ت ه ا ا ل م ش ر و ع ة في السفر وعدم ا ل إ خ ل ا ل بشيء من ت ر ا ئ ض ه ا أو شروطها قال في المدخل قال علماؤنا إذا علم المكلف علم في أ ن ه تفوته ص ل ا ة و ا ح د ة إ ذ ا خرج إ ل ى الحج سقط الحج وبن ا ل ج و ه ا ل ا س ت ط ا ع ة وجود ا ل أ م ن على المال من لص أ و مكاس و إ ل ا لم يجب إ ل ا أ ن يكون المكاس مسلما ي أ خ ذ شيئا لا يجحف بالشخص ولا يعود إ ل ى ا ل أ خ ذ م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ن علم أ ن ه ي ن ك ث أ و جهل حاله سقط الحج بلا خلاف ثم اعلم أ ن ا ل ا س ت ط ا ع ة م ع د و م ة في المغرب ومن لا ا س ت ط ا ع ة له لا حج عليه و أ ر ك ا ن الحج التي هي فرائضه أ ر ب ع ة أ و ل ه ا ا ل إ ح ر ا م وهو ن ي ة أ ح د النسكين أ و ه م ا الثاني السعي بين الصفا والمروه الثالث الوقوف ب ع ر ف ة ل ي ل ة عيد ا ل إ ض ح ى والرابع طواف ا ل إ ص ا ب ة وهذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ ر ب ع ة إ ن تركت كلها أ و بعضها لا تجبر بالهدي والذي يجبر بالهدي هو الواجبات ا ل آ ت ي ذكرها ثم قال والواجبات غير ا ل أ ر ك ا ن ب ذ م قد جبرت و منها طواف من قدم ووصله بالسعي م ش فيهما وركعه الطواف إ ن تحتما نزول مزدلف في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بيمنا إ ح ر ا م ميقات ف ذ الحليفه ل ط ي ب للشامي ومصر ا ل ج ح ف ة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمن آ ت ي ه ا وفاق تجرد من المخيط ت ل ب ي ة والحلق مع رم الجمار توفيه ا ل أ ف ع ا ل ا ل و ا ج ب ة التي ليست ب أ ر ك ا ن تنجبر بالدم وهو الهدي بمعنى أ ن من ترك واحدا فعليه الدم وذلك ب د ن ة أ و ب ق ر ة أ و ش ا ة يذبحها أ و ينحرها للمساكين وهي على ما ذكر الناظم أ ح د عشر فعله منها طواف القدوم فمن تركه عامدا مختارا سواء دخل مكه أ م لا ب أ ن مضى إ ل ى عرفات بعد إ ح ر ا م ه من الميقات فعليه الدم ما لم يخف ث و ا ت الوقوف فحينئذ لا يجب عليه طواف القدوم ولا دم عليه في تركه وكذلك إ ن تركه ناسيا ومنها وصل طواف القدوم بالسعي بين الصفا والمروه ف إ ن وصله به أ م ا إ ن ترك السعي بعده ر أ س ا أ و سعى بعد طون فعليه الدم أ ي ض ا ومنها المشي في الطواف والسعي ف إ ن ركب لغير ض ر و ر ة ف إ ن ه يعيد إ ن ق ر ف إ ن فات أ ه د ى ف إ ن ركب لعجز جاز ومنها ر ك ع ة الطواف الواجب وهو طواف القدوم وطواف ا ل إ ف ا ب ة ف إ ذ ا ترك الركوع بعد هذين الطوافين ومنها ب ع عن د ك تركها ة فعليه الهدي ولو س ي ا ن ن و م النزول بالمزدلفه في الرجوع من ع ر ف ة ل ي ل ة النحر ولا يكفي في النزول إ ن ا خ ة البعير بل لا بد له من حط الرحال فمن تركه فعليه الدم ومنها المبيت بمنن ثلاث ليال لرمي الجمار وهي الليالي التي بعد ع ر ف ة تركها ر أ س ا أ و ل ي ل ة و ا ح د ة بل أ و جل ل ي ل ة فعليه الدم و أ م ا الليالي التي قبل عرفه فلا دم في تركها ومنها ا ل إ ح ر ا م من ا ل م ق ا ت فمن جاوزه متحللا وهو قاصد لحج أ و عمره فقد أ س ا ء ف إ ن أ ح ر م بعد مجاوزتي فعليه الدم وهذا خاص بالرجل دون ا ل م ر أ ة ومنها ا ل ت ل ب ي ة إ ذ ا تركها ب ا ل ك ل ي ة أ و تركها أ و ل ا ل إ ح ر ا م حتى طاف أ و فعلها أ و ل ا ل إ ح ر ا م ثم تركها في بقيته فعليه الدم ومنها الحلق ف إ ذ ا تركه حتى رجع إ ل ى بلده أ و طاف فعليه الدم ومنها رمي الجمار فيجب الدم في تركه ر أ س ا أ و ترك ج م ر ة و ا ح د ة من الجمار الثلاث من أ ورمي في ت ك حصات ن منهما جمرة ا إلى ل ل ل ورمي ا ل ج م ا ر هو آ خ ر ا ل أ ف ع ا ل ا ل و ا ج ب ة في الحج ولما عد الناظم ا ل إ ح ر ا م من الميقات من ج م ل ة هذه ا ل أ ف ع ا ل ا ل م ن ج ب ر ة بالدم استطرد ب أ ن الميقات المكاني أ ي المكان الذي يتعين على الحاج ا ل إ ح ر ا م منه وذلك يختلف باختلاف ب ل د ة المحرم ف أ خ ب ر أ ن ذنح ليس ميقات أ ه ل ا ل ط ي ب ة وهي ا ل م د ي ن ة ا ل م ش ر ف ة على ساكنها أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام وميقات لمن مر بها من غير أ ه ل ه ا و أ ن ا ل ج ح ف ة ميقات ل أ ه ل الشام و أ ه ل مصر و أ ه ل المغرب والروم ولمن مر عليها من غير أ ه ل ه ا و أ ن قرنا ميقات ل أ ه ل نجد ولمن مر به من غير أ ه ل ه و أ ن ذات عرق م ق ا ت ل أ ه ل العراق وسارس وخرسان والمشرق ولمن مر به من غير أ ه ل ه و أ ن يلملم م ق ا ت ل أ ه ل اليمن والهند ويماني ت ه ا م ة ولمن مر به من غير أ ه ل ه ثم قال ا ل إ ح ر ا م والسعي و ق و ف ع ا ر ف ة ل ي ل ة ا ل ض ح ى والطواف ر ا د ف ة وان ترد ت ف ت ي ب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمعا ان جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل والبسر ذنو ازره النعلين واستصحب الهدي وركعتين في ا ل ك ا ف ر و ن ثم لاخلاصهما ف إ ن ركبت أ و مشيت أ ح ر م ا ب ن ي ة تصحب قولا أ و عمل كمشي أ و ت ل ب ي ة مما اتصل وجددنها كلما تجددت حال و إ ن صليت ثم ان دنت ف إ ذ ا أ ر د ت ترتيب أ ف ع ا ل حجك فاسمعا بيان ذلك واستجمع ذهنك و أ ح ض ر ه لتكون على ب ص ي ر ة فيما أ ذ ك ر لك ذلك أ ن مريد ا ل إ ح ر ا م بالحج إ ذ ا وصل ميقاته حرم عليه مجاوزته حلالا فمن كان من أ ه ل المغرب أ و الشام أ و مصر ف إ ن ه يحرم من رابر ل أ ن ه من أ ع م ا ل ا ل ج ح ف ة ف إ ذ ا وصله تنظف بحلق الوسط وهو ا ل ع ا ن ة ونت ي ا ل إ ب ط ي ن وقص الشارب و ا ل أ ظ ف ا ر و أ م ا حلق ا ل ر أ س ف ي ن د ب تركه طلبا للشعث في الحج ثم يغتسل ولو كان حائضا أ و نفساء صغيرا أ و كبيرا و إ ن كان جربا اغتسل ل ل ج ن ا ب ة و ا ل إ ح ر ا م غسلا واحدا وكذلك إ ذ ا طهرت الحائض ويتدلك في هذا الغسل ويزيل الوسخ بخلاف ما بعده من الاغتسالات ا ل آ ت ي ة في ص ف ة الحج فليس فيها إ ل ا إ م ر ا ر اليد مع الماء و إ ل ى ص ف ة هذا الغسل أ ش ا ر بقوله كواجب أ ي مثل غسل واجب ويكون هذا الاغتسال متصلا ب ا ل إ ح ر ا م كغسل ا ل ج م ع ة بصلاتها ف إ ذ ا اغتسل لبس إ ز ا ر ا ورداء ونعلين ولو ارتدى بثوم واحد جاز ثم ي س ت ص ح ه هديا ثم ي ص ل ركعتين ي ق ر أ فيهما مع ا ل ف ا ت ح ة الكافرون و ا ل إ خ ل ا ص ويدعو اثرهما ثم يركب راحلته ف إ ذ ا استوى عليه إ ح ر ا م و إ ن كان راجلا أ ح ر م حين يسرع في المشي و ا ل إ ح ر ا م هو الدخول ب ا ل ن ي ة في أ ح د النسكين مع قول يتعلق ب ا ل إ ح ر ا م ك ا ل ت ل ب ي ة والتكبير و ا ل ت ل ب ي ة هي أ ن يقول أ خ ي الكريم لم تنتهي ا ل م ا د ة بعد نرجو م و ا ص ل ة الاستماع على الشريط التالي